بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون, واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذوني والمكذبين وذغمي والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا لَدَيْنَا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض تُرْجِبَ لَكَ كَثِيبًا مَّيْلَا إِنَّا أَوْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدَ عَلَيْكُمْ كَمَا أَوْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به